Um بل لا أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُمْ وإن يروا كسبا من السماء ساققا يقولوا سحبا وَيَنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ مَا رَضِيتَ وَإِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ <تصفيق> كان جيع ينينا ونسبح بحمد ربك حين تقوم ومنن علينا فسنفرح واذا ما